And we can to You want to juice or قررت سلف عن عيونك وحاكيك وقل هادي وش وراها مهاديك قررت سلف عن عيونك وحاكيك وقل هادي وش وراها I know كان الأمل منتظرا من هش تعال نقض القلوب وشرا Te vagy, esmek te جدك tu حياتها Egy